باب الحق خدَنا وَسجدون مسكون kadınına muhbir olaylıkın kubbe vaktı bil وعده أصدق قيلا يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا خذكم أاخذ وبيلا فرغ بول جَيْشًا جَرَّدَ السَّيْفَ السيف ثُمَّ ثم تض ياري صقا أخذكم أاخًا وبيلا له نصر مبين أو سترواس السبيلا قض غمارا أنت فيه شامخا أرى ناصيلا حرا واحتمل حملا ثقيا